إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 وَهَدِينَا إلَى سَوَائِ الصِّرَاطِ إِنَّهَا ذَا أَخِيلَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَهُ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِي هَا وَعَذَنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَانِ لا يبغى بعضهم، لا يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخرى كعو وآباب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس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 اول ارض وما بينهما بارلى ذلك من الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار ام نجعلوا الذين امنوا عملوا صالحاتي كالمفسدين في الأرض ام نجعلوا الذين امنوا عملوا صالحاتي كالمفسدين في الأرض ام نجعلوا المتقين كالفجار كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته, ليتدبروا آياته وليتذكر آياته واليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فقفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواس وآخرين مقين في الأسباد هذا عضاس حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ حساب وإن له عندنا لزلفى عَبْدَنَا مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى رَبَّهُ أَنِّي نادى ربه أَنِّي مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَادِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ وَجَدْنَاهُ صَادِرًا نِعْمَ العبد. إنه أوَابِ وَذَكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُلِّ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أخلصناهم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 فتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعدهم قاصرات الطر في أتراض هذا ما توعدون اليوم الحساب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له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 هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون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 قل إنما أنا مُذِرُ وما مِن إلهٍ إلَّا الله وما مِن إلهٍ إلَّا اللهُ الواحدُ القهارُ ربُّ السماواتِ والأرضِ وما بينهما العزيز الغفارُ ربُّ السماواتِ والأرضِ وما بينهما العزيز الغفارُ قل هو نبأٌ عظيمٌ أنتم عن معرضون. قل هو نبا عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 من قين قال فخرج منها, منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتين إلى يوم الدين. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال أن جهنم منك وممن من تبعك من تبعك منهم أجمعين الْمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا